مبادئ اتخاذ القرار الناجح عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين يكون القرار أفضل لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة مبادئ اتخاذ القرار الناجح التفكير الأحاسيس الإلهام الداخلي واحد التفكير عند اتخاذ القرار لا بد أن يكون ذلك القرار مبنياً على المنطق والمعلومات وهو ما ينتج عنه التخيل السليم وليس على الشعور والأحاسيس فقط فلا بد من وجود التفكير والمعلومات المنطقية وسينتج التخيل عن ذلك التفكير المنطقي إذا المنطق والتخيل يأتيان نتيجة التفكير لا يقع أي تفكير دون تخيل فالإنسان يفكر باستخدام الصور فلا يمكن أن تذهب مثلا إلى العمل دون أن يتخيل العقل كل صور الطريق حتى تصل ولا يمكن أن تسلك أي سلوك دون تخيل لأن التخيل يسبب أحاسيس وعلى الفرد أن يستخدمها بطريقة إيجابية بما يعود عليه بالنفع لا بالضرر فالإدراك والتخيل كلاهما يسبب أحاسيس إيجابية كانت أو سلبية 2- الأحاسيس عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين، يكون القرار أفضل، لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة، فهنا تكون الخطورة. 3- الإلهام الداخلي أو البديهة هو صوت داخلي يخاطب الإنسان أثناء اتخاذه للقرار بأمر ما، وهذا الصوت عادة يكون صوابا، مثلا عندما تكون واقفا في طابور طويل، وبجانبك طابور آخر فيه الحركة أسرع من طابورك، وأنت تفكر في الانتقال للطابور الأسرع، لكن بداخلك صوت يقول لك لا تنتقل، ابقى مكانك، مكانك أفضل، ستحدث مصيبة، لكنك لا تنصت لهذا الصوت، وتنتقل من طابورك إلى الطابور الأسرع، وتصل إلى دورك، فيحدث عطل وتظل واقفا فترة أطول، ويقول لك الصوت الداخلي ألم أقل لك؟ وهذا الصوت هو البديهة أو الإلهام الداخلي وهناك فرق بين البديهة والتحدث مع الذات فالإنسان إذا سمع هذا الصوت سلبيا واعتبره ضده فهذا هو التحدث مع الذات أما البديهة فهي شعور يوصلك إلى راحة داخلية إذن عليك أن تفكر بمنطق ثم تضع شعورك وأحاسيسك ثم تترك البديهة والإلهام الداخلي يرشدانك إلى القرار الصحيح واجبات عملية قرر كيف تغير حياتك لما هو أفضل من خلال نقاط عملية